إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفترون وقل ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبقى ويحسبون أننا لا نسمع سروهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتون قل صُبْحَانَ الَّذِي سَمَا وَكَرَّمَ وَأَسْلَمَ وَتَجَافَى بِالْعَرْشِ عَمَّا يصفون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 وَلَا يَنفَعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ شَفَاعَةٌ إِلَّا مَن شَهِدَ عَلَى الْحَقِّ يَوْمَهُمْ what تصفح عنهم وقل سلام